بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن دعا بلعوته إلى يوم الدين أما بعد فقد رأيت أن تكون محاضرة الليلة محاضرة مكتوبة رغم كراهيتي للمحاضرات المكتوبة وإنما أردت بذلك أولا أن يكون دفاعنا عن السنة المطهرة ليس كلاما في الهواء ولا هو خطبة منوقة منمقة وإنما هو كلام مسجل مكتوب وأردت بذلك أيضا أن أقطع الفرصة على الذين يسمعون كلامنا ثم يذهبون فيغيرون ويبدلون ويتزيدون المحاضرة مكتوبة فلا مجال لأحد في أن يتزيد علينا ما لم نقل كما أننا أردنا بذلك تسجيل دفاعنا عن السنة النبوية وليس هذا هو كل دفاعنا فالجعبة لا يزال فيها الكثير والكثير جدا من الدفاع ولكني أصارحكم القول بأن المدة التي اطلعت فيها على كلام هؤلاء الجهلة من قصوم السنة وأعدائها كانت مدة قليلة لم أستطع أن أستوعب فيها جميع الشبهات التي أثاروها حول السنة ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله وسيكون لنا بعد هذا اللقاء ان شاء الله لقاءات اخرى ايضا بالدفاع عن السنة ما دامت السنة الان هي الهدف لحملات الاعداء والمشككين اذا فل... فلنكن جميعا جنودا للسنة في وقت تهاب فيه السنة وفي وقت تكون السنة غرضا وهدفا لسهام الكائدين والعابثين ولنبدأ المحاضرة أما بعد فإن أعداء الإسلام من اليهود والمستشرقين وجماعات المبشرين لما أعياهم القرآن العظيم أن يجدوا فيه مغمزا وفشلت محاولاتهم المتكررة في النيل منه بل كانت هذه المحاولات نفسها تزيد آية القرآن تألقا وترتد عليهم هم بالخزي والعار لما رأوا ذلك عمدوا إلى السنة المطهرة يثيرون حولها الشكوك والشبهات ويرمون أن ينالوا منها ما لم يستطيعوا نيله من القرآن ظن منهم أنها هدف سهل ومركب وطيء ولم تكن محاولاتهم في هذا الصدق يعني في حرب السنة وليدة اليوم او الامس القريب بل هي قديمة قدم السنة نفسها فالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد مسألة التحكيم والذين وردت الاحاديث الكثيرة في ذنهم ومدح من قاتلهم وأخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كان هؤلاء الخوارج من أشد أعداء الحديث حتى إنهم لما قضبوا على عبد الله ابن خباب ابن الارد فلبوا منه ان يروي لهم حديثا سمعه من ابيه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم عبد الله سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فقالوا له أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فقتلوا على شاطئ دجة حتى جرى دمه في النهر كشراك النعم وبقروا بطن أم ولد له وكانت حاملاً ولما بلغ ذلك عليا رضي الله عنه بعث إليهم أن أخرجوا إلينا قتلة عبد الله فقالوا كلنا قتلا فقال علي الآن طاب القتال والتقى بهم في معركة النهروان حيث قتل منهم عددا كبيرا وفر الباقول منهزمين وكان من جملة القتلى ذوث الصدية وهو زعيم الخوارج الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله لما قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج انهم كذا وكذا قال فيهم رجل مسدون إحدى اليدين كأن يده ثدي امرأة أو كأن بضعة لحم تدربر فلما انتهت المعركة أمر علي رضي الله عنه أصحابه أن يطلبوا هذا الرجل في القتل فلاهبوا فلم يجدوا فقال علي والله ما كذبت ولا كذبت يعني انا ما كذبتكم ولا كذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبرني ان هذا الرجل سيكون من جملة القتلى ففتشوا فوجدوه مقتولا في خربة في احدى الخربات فجاء علي ووقف على رأسه وكبر فتأمل هذا الموقف العجيب من هؤلاء الخوارج إنهم هم الذين طلبوا من عبد الله بن خبداد أن يروي لهم حديثا سمعه من أبي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فعل قتلوه ولا يمكن تفسير هذا الموقف للخوارج إلا بواحدة من اثنتين إما أن يكون هؤلاء الخوارج صدقوا بالحديث وخالفوا فيكونوا مشاققين لله ورسوله فدخلوا بذلك في وعيد قوله تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب وإما أن يكونوا كذبوا بالحديث ولكن من المكذب حينئذ؟ قد كذبني من؟, من المكذب هل هو عبد الله التابعي الجليل ام ابوه الصحابي خباب احد السابقين الى الاسلام ومن من في الله عز وجل ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكون قد كفروا بذلك التكذيب يعني مش موضع للتكذيب لان الراوي عبد الله وهو تابعي معروف بالصدق والأمان ثم سمعه الحديث من أبيه خباب أعد السابقين على الإسلام وخباب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن إذن الذي كذبه الخوارج في هذا الحديث هو عبد الله والنبو ولا رسول الله إن كذبوا عبد الله أبوه هل موضع للتجذيب لأنه الأهل يعني أمانة وأهل سطر وعدالة وإن كذبوا رسول الله كفروا بذلك التجذيب وكان موقف هؤلاء الخوارج من السنة سببا في ضلالهم وحيرتهم لأنهم أخذوا في دين الله بالرأي واتبعوا أهواءهم أهو. ورفضوا كثيرا من الاحاديث الصحيحة بل المتواترة كاحاديث الرجل للزان المحزن وحاديث المسح على الكفين وغيرها وممن شايع الخوارج في الاستخفاف بالسنة والازراء بها جماعة المعتزلة لا سيما ما وجدوه منها مخالفا لمبادئهم الاعتزالية كأحاديث الصفات وأحوال القيامة والقضاء والقبر ونحوها لن تعكين المعتزلة ينفون الصفات لا سيما الصفات الخبرية التي ورد بها القبر في الكتاب والسنة إذا كانهم بينفوا الصفات التي يقتضيها العقل التي يجبها العقل كالقدرة كالعلم كالحياة ينفون هذه الصفات اللي بيسموها عقلية يعني ان العقل يجبها لله فكيف اذا يثبتون القدم او يثبتون اليد او العين او الوجه او الفرح او الضحف وكل هذه الصفات قد وردت بها الاحاديث الصعيد فالمعتزلة وكثير من المتكلمين لا سيام الأشعرية المتأخرين ينفون هذه الصفات الكبرية كما نحوال القيامة تنفيها المعتزلة فلا يؤمنون بالصراط على مثل جهنم ولا كأنه شوق السعدان ولا يؤمنون بحوض مورود ولا بشفاعة ولا بميزان تنزن به الأعمال ولا شيء من هذا أبدا وكذلك وكذلك يكذبون بالقضاء والقدر ما عندهمش حاجة اسمها قضاء وقدر يعني ان الله كتب في اللوح مقادير العباد ما عندهمش حاجة زيب ثم لم يزل اعداء السنة في كل زمان يدبرون المؤامرات ويرسمون الخطط للقضاء عليها ولكن الله الذي حفظ كتابه من التغيير والتبديل قد حجظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من كيد هؤلاء اللئام ومؤامراتهم الدنيا لأنه سبحانه يعلم أن السنة من الكتاب بمنزلة البيان والتفسير فهي التي تخصص عموم الكتاب وتقيد مطلقة وتوضح مبهمة وتفصل مجملة والله عز وجل قد أمر رسوله بالبيان كما أمره بالبلاك قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والآن وقبل أن ندخل في مناقشة هؤلاء القصوم فيما يثيرونه من غبار حول السنة المطهرة نريد أن نعرف ما هي السنة وكيف تم تدوينها وكيف كانت عناية العلماء بها تحملا وأداء وما مكانتها في التشريع وما منزلة أهل الحديث بين طوائف العلماء فنقول وبالله التوفيق الحديث أو السنة هو كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي هكذا عرف العلماء السنة او الحديث كل ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول قاله او من فعل فعله او شيء اقره يعني سكت عنه او وصف له خلقي يعني راجع الى الخلق الى, إلى النحي الجسمي يعني او وصف خلقي راجع الى الخلق فمثال القول قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ إِمْرِئٍ مَا نَوَاكِ ومثال الفعل قول كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه فهذا حديث معين من كلام كعب يعني هذا من كلام كعب بن مالك لكنه حديث لأن هذا فعل منسوب إلى رسول الله يعني كعب بيروي لنا فعلا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث لأنه تضمن فعلا منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثال التقرير قول جابر بن سمرة رضي الله عنه جالفت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمور الجاهلية وهو ساكت وربما بثم معهم هذا تقرير لأن هذه الأشياء لو كانت منويا عنها لما سكت صلوات الله رزيلا وعليه بل كان لابد ان ينبههم الى انه لا يجوز لهم ان ينشدوا الاسعار ولا ان يذكروا اشياء من امر الجاهلية فسقوطوا على ذلك تقرير سقوطوا على ذلك تقرير وبيان لجواز ذلك يعني جواز تناسب الاسعار وجواز ذكر اشياء من عمل الجاهلية ومثال الوصف الخلقي يعني الراجع الى الخلقة قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن يعني الطويل الخالق ولا بالقصير المتردد بل كان ربعة من الناس شثن الكعبين غلظة والقدمين ضخم الرأس والكراديس طويل المسربة إلى آخر ومثال الوصف الخلقي أو رعائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح هذا بيان لخلقه صلى الله عليه الله وأما تدوين الحديث فليس كما يزعم الخصوم والأعداء من أن الحديث تأخر تدوينه بعد عهد النبوة بزمان طويل بل قد بدأ التدوين منذ عهد النبوة حيث كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلوات الله وسلامه عليه لا ينهاه عن ذلك حتى إنه لما قالت له قريش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وإنه يتكلم في حال الرضا والغضب وأنت تكتب عنه كل ما تسمع يعني خشو أن يكتب عبد الله شيئا لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حديثا لأنه تكلم به في حال غضب أو, أو كذا فشكى ذلك عبد الله إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقاله إنك ليسا تقول كذا وكذا فقال له اكتب فوالله ما يقول هذا إلا حق يعني ما يخرج من لساني إلا حق في حال الغضب أو حال الرضا ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب أبو ريراء طبعا حفظ كثيرا من حديث رسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم وعليه وكان أكثر الصحابة رواية للحديث ولهذا كان موضع طعم هؤلاء الطاعمين اختصوه أيضا بالطعم لأنه اشتهر لرواية الحديث وكان علما من أعلام الحديث وهم يدوروا على اعلام الحديث علشان يطعنوا فيها ظن منهم انهم اذا يعني يطعنوا في هؤلاء يبقى نجحوا في محاولتهم وهي القضاء على السنة فابو راد يشكر انه مع كونه اكثر الصحابة حديثا الا ان عبدالله بن عمر بن العاص قد سبقه في ذلك ليه لانه كان يكتب ولا اكتب وكان ابن عمر يسمي صحيفته الصادقة يعني يسمي الصحيفة التي كتبها على رسول الله الصادقة وكذلك كان عند علي رضي الله عنه صحيفة فيها فكاة الأسير والديات وأن لا يقتل مسلم بكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل علي هل أوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أو عهد إليكم بعلم لم يعلمه الناس قال علي رضي الله عنه لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أوصى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمه عن الناس الا ان يعطي الله عبده فهما في كتابه وان ما في هذه الصحيفة واخرج علي صحيفة كان مكتب فيها بعض الاحكام المتعلقة بالديات وفكاة الاسراء وان لا يقتل المسلم بالكلم ولما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه يعني أذن لهم ثاني اكتبوا له نص الحديث الذي حدثهم به رسول الله وكانت كتبه صلى الله عليه وزلم إلى الملوك والأمراء تعتبر من الحديث المكتوب لأنها كتب كتب مكتوبة وهي حديث فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كتابة الحديث نهيا مطلقا بل رخص في ذلك لبعض أصحابه وبعد وفاته عليه السلام كان حبيثه محفوظا في صدور أصحابه ونشط صغار الصحابة كابن عباس وأنس وجابر وغيرهم في جمع الحبيث الذي كان عند غيرهم من كبار الصحابة ليضموه إلى ما سمعوه بأنفسهم ابن عباس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حدث يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صغير لم ينهز الحلم وطبعا وفي هذه السلم الصغيرة لم يسمع كثيرا من الأحاديث فاتوا منها شيء كثير فكان يذهب إلى كبار الصحابة ويجنس على أبواب دورهم ينتظر خروجهم ليسمع منهم ما حفظوه من أحاديث حتى إنه مرة والدنيا برد شديد ذهب فجلس على باب رجل من الانصار. ونقف ينتظر حتى خرج الانصار. فلما رأى قال يبنى عم رسول الله ما الذي اجلسك هنا? ألم تطرق الباب لأفتح لك او كذا او كذا? قال لا. بل حاجتي اليك هي التي جعلتني اجلس على باب جاري. بيقول يعني انت ما انتظرتش لي حتى اتيك انا ادعوني وانا اتيك في دركة? قال له لا. انا المحتاجة. مش انت المحتاجة. واخذ منه ما عندهم حديث ولما فتحت الامصار وتفرق الصحابة في البلدان اخذوا يرون ما كان عندهم من حديث لتلامذتهم من التابعين وفي اواخر القرن الاول للهجرة والتابعون متوافرون عشان بيقولوا الدس بيقولوا الاحاديث ودس في الاحاديث عشان تعرف كيف دونت الاحاديث من اول يوم وكيف انها كتبت ولا يزال العهد قوي ولا يزال بعض الصحابة موجود ولا يزال التابعون كلهم موجودين الذين اخذوا من, من افواه الصحابة يعني التابعين أخذوا الحديث من أفواه الصحابة ودوهن الحديث في عهد التابعين اللي هم أخذوا الحديث من, من الصحابة مشافات يبقى فين الدس ايه الدس دا حيدخل فين بقى حيدخل فين الدس يا طرف في الصحابة ولا في التابعين ولا في ألباع التابعين ولا في الأئمة الذين ر概وا هؤلاء مين اللي هقدر يدسع retail هؤلاء يعني أي يهودي genres Anytime أي يهودي يوم يعني يستطيع ديس الزهر على صحابي أو على تابعي أو على قال الله وفي أواخر القرن الأول للهجرة والتابعون متوافرون أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بتدوين السنة وكتب إلى علماء الأنصار يقول انظروا ما عندكم من السنة والآثار فاجمعوها فإني خذت ضياع العلم وذهاب العلماء فقام بذلك عدد وافر من التابعين ولما جاء مالك إمام دار الهجرة رحمه الله دون موطأه في الحديث بإشارة من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور رحمه الله وتوخى فيه منتهى الدقة والتحري فكان لا يروي إلا من عرم فكان لا يروي إلا ممن عرف بالضبط والإتقان ويقول مالك لقد أدركت في هذا المسجد يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين شيخا من أهل العلم وإن أحدهم ليؤتمنوا على كزائن الأرض ولم أروي عن أحد منهم شيئا فقيل له لماذا فقال لانهم ليسوا من اهل هذا الشأن. يعني ممن تجوز عليهم الغفلة. ممن ينسون ولا يضبطون ولا يحمضون. فلم ير المالك على واحد من هؤلاء السبعين. مع شهرتهم في العلم. ومع امانتهم وصدقهم. ليه لانه جوز ان اه والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر. غير هؤلاء. وتوالت جهود العلماء في تدوين الأحاديث فألف أحمد بن حنبل رحمه الله مسنده الذي جمع فيه معظم ما عرف في عصره من حديث وأراد أن يكون مسنده إماما للناس ولما نشطت حركة الوضع للحديث وكانت الكوفة هي المركز الرئيسي لتلك الحركة قام العلماء بوضع الشروط والقواعد التي يجب أن تتوفر في الحديث ليكون صحيحا مقبولا وهو أن يتصل إسناده بنقل العدن الضابط عن مثله حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يبحثون الأسانيد ليميزوا فيها ووضعوا علم الجرح والتعبيل لوزن رجال الأسانيد في هذا العلم من الدقة والتحري ما لم يقع لأمة من الأمم قبل المسلمين يعني إره يعرف تاريخ حياة وتعرف مرويات كله إن وجد في تاريخ حياته ما يخدش مرؤته أو ما يشير إلى اتهامه بشيء من الكذب أو الفسق أو الخروج عن العدالة ولو مر وحد في حياته لو وجد في تاريخ حياته كلها شيء من هذا خلاص يرفض وترفض الرواية عنه ترفض الرواية عنه خلاص. بهفوة واحدة. من هذه الهفوة. واشتهر في هذا الفن اللي هو فن الجافي والتعديل للرجال. من الجهابذة النقاد. يحيى بن معين. يحيى بن معين. هذا كان من كبار النقاد للحديث. ومن كبار علم الرجال. حتى اذا وثق يحيى ابن معين رجلا صار فقه. اذا ضعف رجلا لا يجوز روايا عنه ابدا. فكان يحيى استاذ وامام في هذا الفن. وقد رأى له بعض الناس منام. انه كان عند الكعبة والنبي نائم. ومعه مذب مذبه يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ الرجل ذهب إلى يحيا وقال له رأيت لك كذا وكذا فقال نعم نحن نذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نذب الكذب والكذبين عن حديث رسول الله واشتغر في هذا الفن من الجهابذة النقاض يحيا بن معين ويحيا بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري والنسائي وابن حبان والدار قطني وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم البستي فلم يتركوا رجلا من رجال الإسناد إلا فلوه تفلية ودرسوا حاله دراسة وافية وألفوا الكتب في الضعفاء والمكروكين والمجهولين وقسموا الحديث بحسب إسناده إلى الصحيح والحسن والضعيف والمتروكي والموضوعي الى اخره وتكلموا عن احوال الاحاديث المختلفه وعللها وبينوا احكامها فتحدثوا عن المرسله حديث المرسله ده اللي سقط منه اسنا الصحابه اللي سقط منه الصحابي يعني يضيف التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف انهم يجعلون المرسل من قسم الضعيف مع ان التابعي يعني رواعا صحابي ومع ذلك ما دم التابعي ما دمش اسم الصحابي في السند يعتبرون الحديثة ضعيفة يعني توجي السلسلة كلها سلسلة قوية عن فلان عن فلان عن البخاري مثلا عن شيحو ابن المديني او ابن عمد نحمد او كذا او يعقوب أو عن, فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب أو عن عطاء أو عن ابن سيرين أو كذا عن رسول الله على طول فيضيف التابعي الحديث إلى رسول الله ويحذف الصحابة الذي أخذ عنه الحديث علماء الحديث يعتبرون هذا المرسل من قبيل البعض فلا يحتجون به مع إني إن الصحابة كلهم عدول وحذف الصحابة أو الجهل بالصحابة لا يضر ومع ذلك لشدة تحريهم الصدق في الحديث لا يقبلون المرسل الذي يرفعه التابعين الى رسول الله وكذلك المنقطع المنقطع دائما المنقطع ان يذكر السنة ثم يحذف واحد من وسط الاسناء يعني في السلسلة واحد مبهم او حذف مرويش لم يذكر اسمك هذا ايضا ضعيف المنقطع ضعيف لان السلسلة مش متصل السلسلة لم تتصل فهو ضعيف وكذلك المقطوع اللي حذف منه أبل اللي قبل التابعي على طول برضو ضعيف وهكذا يعني كل هذه عندهم من اقسان الضعيف في المرسل. المنقطع كل هذا النقص المضعي والمعضن والشاد والمنكر وتحدثوا عن الموضوع واسباب الوضع وبالجملة فانهم لم يتركوا شيئا يتعلق بالحديث الا اوفوه بحثا ودراسا فحفظوا بذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وذبوا عنها الدخيل والموضوع ولما أراد البخاري رحمه الله تأليفة صحيحة البخاري كان يحفظ أكثر من تلتمائة ألف حديث كان يحفظ أكثر من تلتمائة ألف حديث وبعدين ينتخي لنا من تلتمائة ألف حديث تمن تلاف حديث والمكرر بالمكرر وبعدين لما تيجي تهزي المكرر تلاقي في صحيح البخاري كله أربعة حديث وبعد هذا الامتخاب وهذه الغربلة وهذه وهذا النخل من البخاري يجي جاه المأفوذ اللي يستبرك على البخاري أحاديث وقل له ده حديث الموضوع أو أحاديث مدسوس شوف الجاه ادرى قطلي الكبير الذي كان أعلم الناس بعلن الحديث أعلم الناس بعلن الحديث في يوم في أيامه وفي عصره اللي هو ادرى على البخاري بضع احاديث يعني لم تبلغ العشرة. احاديث لم تبلغ عشرة احاديث. استدركها الدارة مش انها غير صحيحة ابدا. بل بس الدارة قال انها ليست على شرق البخاري. لان البخاري اشترك شروط وهذه الاحاديث لا تنطبق. عليها شروط البخاري. بس ادي كل الحجاة. يعني جارة قطني ما قالش ان البخاري روى موضوع. ولا, ولا روى ضعيف. بل يا حديث صحيحة. وكل ما استدركهم جارة قطني على البخاري. ان البخاري لم يراعي الشروط التي اشترتها في صحيحك. في تلك الاحاديث. فجيء الحافظ ابن حجر في مقدمة الساري مقدمة هدى الساري اليوم مقدمة الشرح شرح سيد البخاري ابن حجر اقراها تلاقي ابن حجر رد على الضارة قصمة له ان البخاري كان اعلم منه بهذه الاحاديث وبعدل هذه الاحاديث وبيل له كيف ان البخاري روى هذه الاحاديث مش. وأنها ليست كما قال اب دار قطني حديث هذه إنما رواها البخاري لأنها لها شواهد تقويها في مواضع أخرى فلهذا استباح البخاري أو استجاز البخاري رواسة لما أعراض البخاري رحمه الله تأليف صحيح اشترك لذلك شرطاً اولهما ان يكون كل واحد من رجال الاسنادي قد عاصر من اخذ عنه. <تصفيق> يعني نشوف. روع عن هذا روعا هذا. يترك له في عصر واحد? ولا الشيخ مات قبل التلميذ ما يبدأ يحدث او يطلب الحديث. فلابد من المعاصرة. بين والذي أخذ عنه ده شرط ولم يكتفي البخاري بهذا الشرط بل اشترط مع ذلك ثبوت اللقيا يعني أن يثبت أنهما التقيا وأن أحدهما أخذ من الآخر وشافها ولهذا كانت أحاديث البخاري بالإجماع صح الأحاديث لأن اشترط هذه الشرطين اللقاء والمعاصرة أما مسلم فاشترط المعاصرة فقط ولم يشترط اللقاء ولهذا كان أقل درجة مش, مش يعني ضعيف لا أقل درجة من صحيح البخار فالبخاري بالدرجة الأولى ومسلم في الدرجة الثانية وكلاهما صحيح ولهذا تجد الغلط في صحيح مسلم أكثر من الغلط في صحيح البخاري ولا ولما أراد البخاري رحمه الله تأليف صحيحه اشترط لذلك شرطين أولهما أن يكون كل واحد من رجال الإسنادي قد عاصر من أخذ عنه والشرط الثاني أن يكون قد لقيه وأخذ عنه ولكن مسلم رحمه الله اكتفى بالشرط الأول فقط وهو المعاصرة ولهذا كان البخاري في الدرجة الأولى من الصحة وإن كان مسلم أي صحيح مسلم أحسن ترتيبا من البخاري واتفقت الأمة كلها إلا من شذ وألحد على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول وأن اتفق عليه الشيخان يعتبر في حكم الحديث المتواتر الذي يفيد اليقين إذا اتفق البخاري ومسلم على حديث فحكمه حكم المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني ويكون منكره أشبه أن يكون كافراً والعالم بالله وأما مكانة السنة من التشريع فقد أجمعت الأمة كلها على أنها هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل لا يختلف بذلك أحد من أهل العلم فالسنة فوق أنها بيان للكتاب وتفصيل لمجمله قد تأتي بأحكام زائدة على ما في الكتاب كالمسحة الخفين مثلا فإنه ليس في القرآن وتحريم كل ذيناب من السباع ومخلم من الطير وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لأمن في القرآن أن تجمعه بين الأختين إلا ما قد سلم ما ألس بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها لكن هذه زيادة جاءت من السلم فالنبي صلى الله عليه وسلم والذي حرم أن تجمع المرأة بين عمتها أو خالتها وقد صحى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك رجل شبعان على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبنا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحلمناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن الذي حرمه رسول الله كالذي حرمه الله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه يعني من السنة ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيه إلى آله فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله او لما يرضي الله ورسوله والقرآن الكريم نفسه يرشد الى وجوب اتباع السنة والاخذ بها كمصدر ثامل للتشريع فالله عز وجل يقول من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فأمر بطاعة الرسول طاعة مستقلة بعد طاعة الله كما أمر بالرد عند التنازع إلى الرسول بعد الرد إلى الله ولا شك أن المراد بذلك الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد موته تأمل قوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول. ما ليس لأطيع الله والرسول. لا الأطيع الله وأطيع الرسول. عسل يشير ويندكنا الى ان طاعة الرسول واجبة. حتى ولو قال ما لم يجئ في القرآن. حتى ولو قال ما لم يرد في القرآن. يجب طاعته فيه. اطيع الله واطيع. يشير إلى ان طاعة الرسول طاعة مستقلة. مش بس نطيعه فيما جاء به القرآن بس. لا بل نطيعه في كل ما قاله حتى ولو كان زائدا على القرآن. ويقول سبحانه من صورة الحشر. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك هذا الاتاء لا يعني يشمل إيتاء المال وإيتاء العلم وغير ذلك يعني مثل مقصود بس منه إيتاء المال بس بقول وما آتاكم الرسول فخذوا ما أسمى آتاكم من المال لا قال وما فيشمل إيتاء المال وإيتاء العلم ويقول جل سأله من سورة الأحزاب آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يثلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة. وقد اتفق جمهور المفسرين على ان المراد بالحكمة السنة. ويقول تبارك وتعالى من سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسن. طب ازاي نتأثى بيه? اذا ما عرفنا حديثه? كيف نتأثى بيه? كيف نقتدي بيه? اللي ما تعرفش لا اقوال ولا افعال. كيف يمكن ان تتخذه قدوة لك? هذا لا يمكن أبقى. انا اقتبي بالرجل الا عرفت حال وسمعت اقواله او قرأت عنه وعرفت افعاله فهذا ولد يمكن ان يكون قدوة فلما ربنا يأمرنا ان نتخذ الرسول قدوة كانه يأمرنا ان نتتبع سيرته كلها وان نعرف اقواله واعماله واخلاقه وهديه كله فهي السنة. اقوال الرسول وفعاله ما قلنا هي السن فيش اكثر من كده ولا شك أن هذا التأسي والاقتداء به لا يمكن إلا إذا عرفنا كل ما أثر عنه من أقوال وأفعال ويقول سبحانه من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فبين سبحانه أن الغاية من انزال الكتاب هو تبيينه للناس ولا يقول ذلك التبيين إلا بالسنة ومن دعم انه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة فليقل لنا كيف عرف ان الصبح ركعتان في القرآن ان الصبح ركعتين وان المغرب ثلاث ركعات عرف من القرآن ان المغرب كانت ركعات وان كل ركعة لها ركوع واحد ولها سجودان الى غير ذلك من كبيرة الصلاة تنفيات كتير ليس في القرآن شيئا منها إنما كل هذا بيانات السنة وكيف عرض أن صلاة النهار عجماء لا يجهر فيها بالقراءة بخلاف صلاة الليل وأنه يحرم على المحرم لبس المحيط من الثياب ولبس الخفين والتطيب ونحن ذلك وأن الطواف السبعة أشواط وأنه يجب أن يقف بعرضها جزءا من الليل وأن ذكر الله في قوله تعالى وذكر الله في أيام العزاء رمي الجمار إلى غير ذلك عرف من الله وقد رؤى أن ابن مسعود رضي الله عنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة فجأت امرأة من بني أسد وقالت له بلغني أنك قلت كيت وكيف فهل هذا شيء وجدته في كتاب الله قال نعم فلهبت وفتشت للنصف ما لأتشي. ثم فقالت لقد كرأت ما بين الدفتين فلم اجد. فقال لا ان كنت قرأتي لقد وجدتي. ان الله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فاقضوه. وما لهاكم عان فانتهوا. وما لي لا العن. ما لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول ان كنت قرأتين قد وجدتي تقاني فيه وما اتاكم الرسول فاقضوه. اهو هذا مما اتانا الرسول. لانه لعن الواصلة والمزوصلة والوازمة والمستجر. فأكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعده وأتباع التابعين وإمة الدين المعتبرين الذين يعتدوا بأقوالهم في الدين لا يرون لأحد غنى عن السنة المطهرة ولا يرجعون في شيء من أقوالهم إلا إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة لم يقل أحد منهم أبدا حسبنا كتاب الله ولا أقر لأحد باجتهاد في الدين إلا إذا كان حاسبا للسنة عالما بالآثار والمروية وأما عن شرف أصحاب الحديث ومنزلتهم بين العلماء فبحسبنا أن نذكر هنا بعض ما ورد في ذلك من أحاديث الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله هذا الغرباء الغرباء أصحاب الحديث الذين يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونها من يطلبها من عباد الله عز وجل الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم افترقت بلو اسرائيل على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على تنتين وسبعين فرقة وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار الا فرقة واحد. وهي الجماعة قال احمد بن حمد رحمه الله ان لم يكن هؤلاء اصحاب الحديث فلا ادري من هم. ابن حنفل بقول ايه ما كان اصحاب الحديث هي فرقة مالية ما اعرفتهم من بقى. سبحان الله. احمد الامام الكبير ده بيقول الفرقة النادية اللي النبي قال هي, هي اللي حسنجهم من الثلاثة هي اصحاب الحديث. وان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا اعرف من هم بقى. إن لم يقوموا أصحاب الحديث فلأدري من هم. الحديث الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارك رحمه الله هم عندي اصحاب الحديث. من المبارك معروف ابن المبارك. ومسيحة ابن المبارك وعلم ابن المبارك وامامة ابن المبارك. فابن المبارك يرى ان هذا الحديث لا ينطبق الا على اهل الحديث. لان هما اللي ظاهرين على الحق. دون سائر الطائف الضال للمبتدعة. لان هما الذين اتبعوا ولم يبتدعوا. فهم هم الطائفة التي عناها. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. لا تزال طائفة من أمته من حديث الطائفة بي إلا أصحاب الحديث لأن كل الطائف جلال ومبتدع لكن أصحاب الحديث هم الذين حافظوا ولم يغيروا ولم يبدلوا واتبعوا السنة والأفضار ولم يزينوا من عند أموزهم شيئا وقال أحمد رحمه الله عند لوياته لهذا الحديث ورده إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. يعني ما كانون شطيف لي هي أصحاب الحبيب فلا أدري من هم وقال أبو حاتب سمعت أحمد بن سنان وذكر حديث لا تزال طائمة من أمتي على الحق فقالهم أهل العلم وأصحاب الآتاء الحبيث الرابع أولوه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله هذا العلم يقبل هذا العلم إذا حبيث قطر يحمل هذا العلم عن الحديث من كل خلفبي أي من كل جنه عضوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبثلين وتأويل الجاهلين يحمل هذا العلم من كل خلف عضوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبثلين وتأويل الجاهلين الحديث الخامس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله مرحم خلفائي قال علي قلنا يا رسول الله ومن خلفائك قال الذين يأتون من بعدي يرون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس وأما عن بيان فضل الإثناد الجماعة اللي بتعلم لأحاديث الإثناد هو البعبع اللي بيأكلهم لأني ما يقدرونش أبدا لا. ما يقدرونش يتعرضوا للإسناد ولا يقدروا يجوا ناحية الإسناد ولا يقدروا يطعنوا في رجل من رجال الإسناد اللي روى عنهم البخاري أو مسلم لا يجدون مغمج ولا مطعن في هؤلاء الرجال أما مطعنهم في ايه أو هدفهم ايه يقول لك لا احنا ما نزعه بالسنب ده السنب ده ما نزعه به. احنا نبصه. نلحى بهش في نفسه. ان كان معناه مقبول وموافق للقرآن زي ونزعونه نقبله. لكن ان كان مش كده نرفضه. ما كانت موافق للعقل ولا نرفضه. حتى ونصع الاسناد. حتى ونصع الاسناد. لانهم لا يقيمون للاسناد وزنا. ولا يعتبرون الاسناد. يعني الاسناد كما قال من المبارك رحمه الله هو الدين. الاسناد ديه. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. لولا الاسناد في الاحديث كل واحد يروز. لكن الاسناد هو اللي اعرفه. الحديث ده من من غيره. الحديث ده صحيح او ضعيف او كما. عن بيان فضم الاسناد وانه مما خص الله به هذه الامة. فقد رؤى في ذلك اثار كثيرة. نكتفي هنا بذكر طرف منها قال مطر الوراق رحمه الله في قوله تعالى او اثارة من علم يتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم قال مطر ان رب من علم هو اسناد الحديث اسناد الحديث قال مالك رحمه الله قوله تعالى وانه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك قال مالك هو قول الرجل حذفني أبي عن جدي عن فلان, عن فلان. ذكر ذكر لهم ايه بيتذكرهم هو في السند حذفني أبي عن جدي عن فلان عن فلان وإنه لك ولقومك قال ابو بكر محمد بن أحمد الخطيب البغدادي رحمه الله بلغني أن الله تعالى فص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها الإسناد والأنساب والإعراب الإسناد في الحديث والأنساب يعني تحافظ على أنسابها ما تقتلط فيها الأنساب كما تختلف فيلوم بالأخرى والإعراب يعني الإفسار والبلاغة في الكلام والإعراب يعني التبين في الكلام البيان في الكلام قال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله خلبيكم من كلمة هذا الرجل لأنها كلمة عظيمة جدا يجب أن تدول وتضع كدستور كدستور لكل من يحب السنة قال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد شو محل التكريم والشرق في نظر محمد ابن حاظمان الاسناد انها امة لا تلقي الكلام على عواهده وانما هي امة تسلب كلامها عن مين يا اخوة عن فلان عم فلان عم فلان عم فلان حتى ينتهي بيه الى محمد وبعدين محمد الى جبريل وجبريل عن الله وده الاسناد والاسناد مبدأه مين الله ؟ لأن الله إدى الجبريل وجبريل إدى المحمد؟ فإذا بلغ الإسناد ممتهاه إلى رسول الله يبقى لابد أن نرفعه كما نقول عن جبريل عن الله؟ تتمت الإسناد ايه؟ عن جبريل عن الله؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم عليه لا يقول له عن الهواء لا يمثق عن الهواء وإنما هو حي نعم أنا وينثق عنه؟ لذا عن جبريل عن الله عز وجل إن الله تعالى اكرم هذه الامة. وشرفها وفضلها بالاسناد. وليس لأحد من الامم كلها قديمهم وحديثهم اسناد. ان يهون ضيعوا الاسناد بتاعت ثورات بتاعتها. ان ضيعوا الاسناد بتاع الاناجيل بتاعتها. اسندهم منقطع كلها. لم يبقى اسناد. للكتب المنزلة كلها اللي قبل القرآن. ان هذه الامة حافظت على اسنادها. حافظت على الاسناد. وكان هذا مما شرف الله بهذه الامة. ومما اختص به هذه الامة. ان الله تعالى اكرم هذه الامة وشرفها وفضلها بالاسناد. وليس لأحد من الامم كلها. قديم محبيثين اسناد.